انا ل سؤالك مفهوم الاخرى يعني ق ل لكن ا هي الخطه ح وقل ن ي ل أ ن ه ما دام الرسول يقول يطيل العمر و ي ش م ع ن ا السؤال هل يطيل العمر لكن لكن أ ن ا قلت لك سلفا ف ل ا تستعجل عليه قلت قصدك مفهوم لكن السؤال خطا لو قلت مثلا سمعنا من بعض الناس أ و بعض العلماء أ و بعض ا ل ن ش ا ئ خ أ ن ه م يفسرون طول العمر هنا ب غ ي ر ما يدل عليه غير الحديث كان أ ل ي ق و آ ذ ب بالنسبه لكلام الرسول الصريح لا سيما ونفى ابيه اخر وهو منه أ ش ه ر و أ ص ح الا وهو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ح د ان يوسع له في أ ج ل ه ويوسع له في رزقه فليصل رحمه من احد ن يوسع له في ا ي ل ه ويوسع له في رزقه ف ل ن ص ل رحمه من ع ج و ا ء ب ا ل ت أ و ي ل ا ت التي لا يكاد ينقضي عجبي من صدور ذلك من بعض اهل العلم تاويلهم ي ا ا ل ح ي ث و الذي ق ب ل ه لانهم يقولون ليس المقصود اطاله العمر حقيقه وانما المقصود المباركه في عمر هذا النساء ولماذا يتاولون هذا ا ل ت أ و ي ل يتاولون هذا ا ل ت أ و ي ل بحجه قائمه على ت أ و ي ل ه ذلك م لان العمر محدود والرزق رزق مقصود وهذا نصل فيها ينفخ في الجليل اما قبل ان ر ويسال ح ربه عن سعادته و ش ق ا و ت ه واجبه ورزقه يقول فاذا الغير محدود والرزق مقصود فكيف يعني يقال ان العمر يطول والريق يتوسع في وسط عليه لذلك ت أ و ل و ه بذلك ا ل ت أ و ي ل وماذا يتعجب هو انه لا يمكن لمسلم ان يقول فيما ت أ و ل و ه الا ما يقوله فيما ت أ و ل و ه ا ل ترك نفسه هي ايضا م ح د و د ة و م ق ص و م ة م ؤ ل ل ه ف الحضور المقصود لا تتغير ولا تتغذى فايش الفائده من خيالنا المقصود ل ي ا ل ب ر ك ة في العمر و ا ل ب ر ك ة في الرزق و ا ل ب ر ك ة في الرزق في ا ل ع م ر هذه حقيقه أ ن كثير من الناس ك م تعلمون ي أ ت ي ه م الرزق الواسع ولكن ما دون عشيه وضحاها ي و ص ف ووليدين صحيح هذا ا ل ت ا و ي ة لكن نقول لماذا ت أ و ي ل طول الامر وسعه الرزق ب ا ل ب ر ك ة والبركه ايضا م ح د د ة ايضا نستفدنا ش ي ء من هذا ا ل ت أ و ي ل ف رارا الاشكال الذي ي و ر د و ه على أ ن ف س ه م أ ي في ت أ و ي ل ماذا يقال لهم مكانك رائح لا فما الجواب ا الصحيح الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صلاحا أ ي الرزق يوسع على صاحبه الخلق الحسن و ا ل و ا ص ل في اقاربه و أ ن ه يطول ف ي و ق ف ذلك الامر محبب الجواب بسيط جدا لو كنتم تعلمون الجواب ا ل س ع ا د ة والشقاء ا ل س ع ا د ة والشقاء ليست م ح د د ة أ ي ض ا طبعا قد قيل الرسول صلى الله عليه وسلم أ ع م ا ر ن ا هذه عن سابق عن قدر ناظم ان ا ل أ م ر أ م ر قال لاجل عن قدر ناظم قالوا له ففيم العمل قال اعملوا ف ك ل ميسر ل م ا خلق له فمن كان من اهل ا ل ج ن ة فسيعمل بعمل اهل ا ل ج ن ة ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار وتلا قوله م ك ب ا ر ك وتعالى فان من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره و لجلسلا واما َ أ من َْ د َ خ ل َ واستغنى َََْْ و َ ك ََ ل ّ ب َ ا ل ْ ح ُ س ْ ن ى فسنيسره ََْ للعسرى ُْ ايش معنى الحديث و ا ل آ ي ه معنى الحديث و ا ل آ ي ه ان السعاده والشقاء كل منهما من موحدث في علم الله عز وجل والذي س د ل لها المعروف العمل الصالح مع السعاده والعمل ا ل ط ا ل ق مع الشقاء اذا عرفنا أ ن ا ل س ع ا د ة مرتبطه بالعمل الصالح و ا ل ش ق ا و مرتبطه ايضا بالعمل الصالح وان كلا من, كل من العمل الصالح والعمل ا ل ط ا ل ح سببان يحققان ا ل س ع ا د ة او الشقاوه هذه ا ل ح ق ي ق ة لا ف ل ا ف فيها بين نفسه ابدا اذا كان العمل الصالح هو سبب ا ل س ع ا د ة والعمل الطالح سبب الشقاوه ف ص د ة ا ل ر ح ل وحسن الخلق سبب يطول العمر و ا ل س ع الرجع إ ن الحديثين السابقين ذكرا وهو حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار, الديار ويطيلان في ا ل ع م ا ر والحديث ا ل آ خ ر من أ ح د ان و س أ له في أ ج ل ك ويوسع له في رزقك ا ل ي س ر م ي ن يتحدثان في د ا ئ ر ة ا ل أ س ب ا ب شو سبب السعاده سبب العمل الصالح شو سبب الشقاوه العمل الصالح هنا الحديثان يتحدثان عن سبب س ا ع ة الرزق وطول عمر قال حسن ا ل ج و ا ر وصدق ا ل أ ر ح ا م نحن م ا ندري ما الذي كتب على ا ل إ ن س ا ن ا ل س ع ا د ة أ ا ش ق ا و ه لكن العمل هو الذي ي د ر ي ن ا ولذلك جاء في الحديث الصحيح أ ن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بي أ ن أ ع ل م أ ن ن ي أ ن ا ي ع ن ي مسلم أ و مؤمن أ و محسن قال س ن ب ر ا ن ا وان أ ح س ن مستمعا عليك ف أ ن ت مسلم و إ ن أ س ا ء مستمعا عليك ف أ ن ت غير مسلم أ و كما قال عليه السلام إذن ا ل أ ع م ا ل هي مربوطه مع القدر ل غ ا ئ ب عامه ولذلك ا قال تعالى في ا ل آ ي ه السابقه ف أ ن ا من أ ع ط ى واتقى وصدق بالحسنى اسيسره ن ليسرى ا ل ج ن ة و أ م ا من بخل واستغنى و ك ذ ه بالحسنى اسيسره ن للعسرى وكما أ ن تؤجلا لا أ ق و ل مسلما وكما أ ن رجلا عاقلا لا يستطيع ان يقول أ ن ا أ ت ر ك أ س ب ا ب ا ل ص ح ة و أ ت ر ك أ س ب ا ب ا ل ق و ة و ا ل س ع ا د ة الدمويه ب ح ج ة إ ن ه ن كان أ ل ل ه قدم لي ا ل ص ح ة و ا ل س ع ا د ة الدمويه ح ا ت ج ي ن ه ذ ه ا ل س ع ا د ة ولو أ ن ا ما ا ت ف ذ ت سببا ل أ س ب ا ب ه لا أ ح د يقول بهذا ولا أ ع ص أ ج د الناس ا ل أ خ ر ى الفاسدين سلوكا و أ خ ل ا ق ا ياخذون ب أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة الجنويه و ا ل ص ح ة البدنيه لانهم يعلمون اخيرا ان هذه ا ل ص ح ة لا بد لها من اتخاذ ا ل أ س ب ا ب كذلك يقال تماما ً ب ا ل ن س ب ة ل ل س ع ا د ة ا ل أ خ ر و ي ة إ ذ ا المسلم يريد أ ن يكون سعيدا ً فعلا ً وعليه أ ن يضع نصف ع ي ي ه الايه ا ل س ا ب ق ة فان من اعطى و ا ت ق وصدق بالحسنى فسنيسره ل ل أ س ر ة و أ م ا من بخل و س ت غ ن ى وكلم بالحسنى فسنيسره ل ل أ س ر ة إ ذ ن الحديث ا ل أ و ل والثاني على ظاهرهما تماما من احب ان ينسى له في اجله ويوسع له في رزقه فلا س و ا عينه اي ص ل ة الرحم سبب ش ر ع ي لسعه ا الرزق وطول العمر لكن ا ل ن ت ي ج ة نحن مخبى عنا غير معلوم لدينا ك ا ل س ع ا د و ش ق ا ء تماما لكن كما ان ا ل س ع ا د والشقاء لا اسباب كذلك طول العمر وسعه ا ا ل ر ز ق لا اسباب لا فرق بين هذه ا ل أ س ب ا ب وبين تلك ا ل أ س ب ا ب ويكفي في إ ث ب ا ت أ ث ر السببي في ا ل س ع ا د ة ا ل أ خ ر ى أ ن ن ت ذ ك ر قول الله تبارك وتعالى ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هذه الباء هنا س ب ب ي ة يعني بسبب عملكم الصالح و أ ع ظ م الاعمال ا ل ص ا ل ح ة هو ا ل إ ي م ا ن كما جاء في العديد الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فأبيرون قال عن أ ف ض ل الاعمال قال ا ل إ ي م ا ن بالله تبارك ت ع ا ل ى العمل ا ل إ ي م ا ن ع ل القلب مش كما يظن بعض الناس أ ن ه لا ع ل ا ق ة له بالعمل ل ا ا ل إ ي م ا ن أ و ل ا لا بد من ان ي ت ح ر ك القلب بايمان الله ورسوله ثم لا بد ان يقترن مع هذا الايمان الذي وقر في القلب ان يظهر ذلك على البدن وجواره لذلك فقوله تبارك وتعالى ادخلوا ا ل ج ن ة ف م ا كنتم تعملون ن ق س قاطع صريح لان دخول ا ل ج ن ة ليس بمجرد ا ل أ م ا ن ي كما قال تعالى ليس ب أ م ا ن ي ك م ولا أ م ا ن ي آ ل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به من يعمل خيرا يجزى به كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذ ر ة خير ا يره ومن يعمل مثقال ذ ر ة شرايره へい。No,